الحمد العالمين لله رب و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ع ل آله ى و أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ص ف ا ت ا ل أ ئ م ة و ا ل ش ر و ط التي يجب أ ن تتوفر في ا ل إ م ا م حتى ت ص ح إ م ا م ت ه و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على بعض ش ر و ط ا ل ا ق ت د ا ء و ا ع ا به وشروطه الاقتداء سبعه اذا انعدم واحد منها انعدمت ا ل ق د و ة وبطلت ا ل ج م ا ع ة وربما بطلت ا ل ص ل ا ة فالشرط الاول أ أن و ل ل يتقدم م م ا ل أ ع ى الا إ م م ف يتقدم الموقف فإذا ا ل م أ م و م على ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة بطلت ص ل ا ة ا ل م أ م و م و أ م ا ص ل ا ة ا ل إ م ا م فلا تبطل ل أ ن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن واحد منهم أ ب د ا أ ن ه م تقدموا في موقفهم على موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به ومقتضى الاهتمام أ ن يكون المؤتم وراء ا ل إ م ا م ف إ ذ ا ما تقدم ا ل م أ م و م على ا ل إ م ا م صار متبوعا وليس بتابع اذ مقتضى التابع ان يكون م ت أ خ ر ا ف إ ذ ا تقدم على ا ل إ م ا م صار ك أ ن ه هو المتبوع وبناء على ذلك تبطل صلاته و ا ل ع ب ر ة في التقدم بالاعقاب وليست بمقدم ق د م ف إ ذ ا كانت قدم ا ل إ ن س ا ن ط و ي ل ة فتقدم برؤوس أ ص ا ب ع ه على رؤوس اصابع الامام و ت أ خ ر عن ق ب ع عقب الامام فصحه قدوته فالعبره بالاعقاب وليست برؤوس الاصابع فاذا تقدم على الامام اثناء الصلاه ب ط ل ب صلاته واذا تقدم على الامام قبل الاحرام وعند الاحرام كان متقدما فان صلاته لا تنعقد اصلا ً إ ذ ا تقدم على إ م ا م ه أ ث ن ا ء الصلاه بطلت ص ل ا ة و إ ذ ا كان متقدما على الامام أ ث ن ا ء ا ل إ ح ر ا م ب ا ل ص ل ا ة لا تنعقد ص ل ا ة ولذلك يجب أ ن يكون الماتم وراء ا ل إ م ا م ويندب أ ن تكون ا ل م س ا ف ة ب ي ن ة بحيث لو تقدم أ و اختل موضع قدمه أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة يامن التقدم على إ م ا م ه ف إ ن ه ي ن د ب له ان يترك م س ا ف ة ي ؤ م ن معها ل ت ق د م أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ل أ ن كثيرا من الناس أثناء الصلاة يتقدم أ و ي ت أ خ ر ولذلك يجب عليه أ ن ي أ خ ذ ا ل ح ي ط ة والحذر حتى لا ت ب ط ل صلاته و أ م ا ا ل م س ا و ا ة ف إ ن ه ا لا تضر الذي يضر أن يكون متقدما على إمامه على يضر يكون أن فاذا كان مساويا له فان المساواه لا تضر وهذا كله في غير المسجد الحرام واما بالنسبه للمسجد الحرام فله تفصيلات اخرى وذلك ان الناس يصلون حول الكعبه على شكل دائره وبناء على ذلك قالوا لا يجوز للانسان أ ن يتقدم على إ م ا م ه في ا ل ج ه ة التي يقف فيها ا ل إ م ا م و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى ف إ ن ه لا مانع من التقدم ل أ ن ه من العسير أ ن نضبط الصفوف في الدائره ة بالنسبة ل ل ج ة الجهة التي يقف فيها الإمام المؤتم الإمام الجهات الثلاث على ولكنه متقدم متأخر يقف يعرف في غير أنه عنه هذه من أو ا ل أ خ ر ى ف إ ن ا ل م ؤ ت م لا يستطيع أ ن يعلم هذا وفيه مشقه وبناء على ذلك قالوا يجوز له أ و ل ا يصلون حول ا ل ك ع ب ة بشكل د ا ئ ر ة ويجوز لمن في غير ج ه ة ا ل إ م ا م أ ن يتقدم على ا ل إ م ا م ب أ ن يقترب من جدار ا ل ك ع ب ة ل م س ا ف ة أ ق ص ر من ا ل م س ا ف ة التي اقترب بها ا ل إ م ا م من جهته وكذلك لو وقفا في ش و ف ا ل ك ع ب ة وصلى كل منهما الى الجدار ا ل إ م ا م صلى إ ل ى الجدار و ا ل م ؤ ت م و ن صلوا إ ل ى جدار آ خ ر يجوز أ ن يكون ا ل م ؤ ت م و ن أ ق ر ب إ ل ى الجدار من ا ل إ م ا م ل أ ن الجهه قد اختلفت وكلاهما يصلي مستقبلا ا ل ك ع ب ة و أ م ا ط ر ي ق ة الوقوف اداب الوقوف قال يقف الذكر ولو كان صبيا لم يحضر غيره يقف عن يمين ا ل إ م ا م هذه مندوبات الوقوف شرط ان لا يتقدم أ م ا ا ل آ ن ادابه ومندوباته أ ن يقف الذكر عن يمين ا ل إ م ا م لما في الصحيحين أ ن ابن عباس قال بت د عند خالتي م ي م و ن ة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره ف أ خ ذ ب ر أ س ي ف أ ق ا م ن ي عن يمينه ف إ ذ ا ما وقف ا ل إ ن س ا ن عن يسار ا ل إ م ا م أ و وقف خلفه ف إ ن ه يستحب له أ ن يستدير إ ل ى ج ه ة اليمين تاسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ف إ ذ ا حضر ذكر آ خ ر ف إ ن ه يحرم عن يسار ا ل إ م ا م و أ ي ض ا هذا من المندوبات يقف عن يسار ا ل إ م ا م ويحرم وبعد أ ن يحرم يندب للذكرين أ ن ي ت أ خ ر ا معا ويقفا خلف ا ل إ م ا م أ و أ ن ا ل إ م ا م يتقدم وبعد ذلك يلتصق الرجلان اللذان وقفا خلفه و ت أ خ ر ا ل م أ م و م ي ن أ ف ض ل من تقدم ا ل إ م ا م إ ذ ا كان في ذلك س ع ب أ ن كان المكان م ت س ع خلفهما ف ا ل أ ف ض ل أ ن ي ت أ خ ر ا ولا يتقدم ا ل إ م ا م و أ م ا إ ذ ا كان المكان لا يتسع ومكان ا ل إ م ا م يتسع فعند ذلك يتقدم ا ل إ م ا م و ي ص ف ق ا ل م أ م و م ا ن أ ح د ه م ا باخر فاذا تعذب لا الماموم يستطيع ان يرجع إ ل ى الوراء ولا الامام يستطيع ان يتقدم إ ل ى الامام فيصلون على هذه الحاله الامام في الوسط ويختلفه المامومان احدهما عن يمينه والاخر عن شماله بغض النظر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره ف أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا جميعا حتى أ ق ا م ن ا خلفه دفعهما وبعد خلفه عليه عن الله الله أقامهما يساره وسلم يحرم قلنا أولا رسول يتأخرا ولذلك صلى ذلك حتى ان كان في ذلك ساعه وهو أ ف ض ل من تقدم الامام فاذا لم يكن هناك ساعه تقدم الإمام الا إ م م إ ل ر ن و على الحاله التي امسيه ا ولو حضر رجلان او صبيان او رجل وصبي صفا خلفه ابتداء اذا حضرا من اول إ ل ص ل ا ه رجلان او صبيان او رجل وصبي يقفان وراء الامام من اول الصلاه اذا حضرا في أ و ل ا ل ص ل ا ة وكان المكان طبعا يتسع لهذا ف إ ن ه م ا يقفان صفا ر وراء امامي م ب ا ش ر ة بما في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى في بيت أ م سليم فقمت أ ن ا ويتيم خلفه و أ م سليم خلفنا فقط وقفا صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أ ح د ه م ا عن يمينه و ا ل آ خ ر عن يساره بل وقفا م ب ا ش ر ة وراء النبي صلى الله عليه وسلم صفا فلو وقفا احدهما عن يمينه و ا ل آ خ ر عن يساره جاز قطعا جازا ج ا ن ت الصلاه بهذه ا ل ك ي ف ي ة ولكن مع الكراههه ل م ا فعل في ع ه د ه صلى الله عليه وسلم و أ ق ر عليه فصار أ و ا ل س ن ة التي يجب أ ن تتبع و إ ذ ا جاءت ا م ر أ ة و ا ح د ة ف إ ن ه ا تقف خلف الرجل لا تقف عني م ي ن ه وكذلك إ ذ ا جاء نسوه ف إ ن ه ن يقفن خلف ا ل إ م ا م هذا إ ذ ا كنا منفرداه ليس معهن من ذكر ف إ ذ ا كان معهن ذكر واحد ف إ ن الذكر يقف عن يمين الامام ويقف النساء خ ل ف ه و إ ذ ا وجد رجال ونساء ف إ ن الرجال يقفون في الصف ا ل أ و ل والنساء يقفون في الصف الثاني و إ ذ ا وجد رجال ونساء وصبيان ف إ ن الرجال يقفون في الصف ا ل أ و ل والصبيان يقفون في الصف الثاني والنساء يقفن في الصف الثالث وذلك بخبر ليلين منكم اولو ا ل أ ح ل ا م والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين ل ي و ن ه م و ا ل ج م ا ع ة كما تجوز للرجال ل ج م ا ع ة الرجال كذلك تجوز ل ج م ا ع ة النساء وكما أ ن ا ل أ ج ر يضاعف في ا ل ص ل ا ة ل ج م ا ع ة الرجال كذلك يضاعف ا ل أ ج ر في ج م ا ع ة النساء فاذا ما صلى النساء جماعه ف إ ن موقف ا ل إ م ا م ة يختلف عند النساء عن الرجال فالرجل يتقدم الصفوف يتقدم الصف الأول ولكن النساء تقف امامتهن وسطهن فاذا ما جاء رجل بعد ان ا م ت ل أ الصف جاء الى المسجد ولو الصف ة قد ا م ت ل أ فاذا وجد ف ر ج ة يستطيع ان يدخل فيها فهذا هو الافضل واذا لم يجد ف ر ج ة فيكره له ان يقف منفرداً ولكنه ا يحرم و ل يكره له أ ن يصلي منفردا ً ويفقد ف ض ي ل ة ا ل ج م ا ع ة وذلك لما رواه البخاري عن ابي بكر أ ن ه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أ ن يصل الى الصف وهو بعيد عنه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فلو كان و و ق ف هذا ه مبطلا ل ل ص ل ا ة لامره النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ م ر ه بهذا ولذلك قالوا تكون صلاته ص ح ي ح ة ولكنها م ك ر و ه ة لماذا قال بما رواه الترمذي وحسنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يصلي خلف الصف ف أ م ر ه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة فعندنا ا ل آ ن حديثان متعارضان ا ل أ و ل ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نامره ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة قال له زادك الله حرصا ولا تعد والثاني امره ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة قالوا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة إ ن م ا هو من قبيل الندب وليس من قبيل الواجب ل أ ن ه لو كان واجبا ولو كانت ا ل ص ل ا ة باطله لامر النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ا بكر ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة فكونه لم ي أ م ر أ ب ا بكر ب ي ع ا د ة ا ل ص ل ا ة دل على أ ن صلاته ص ح ي ح ة وكونه أ م ر الصحابي ة الثاني ب أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة دليلا على أ ن ا ل ص ل ا ة م ك ر و ه ة وبهذا نوفق ما بين الحديثين و إ ه م ا ل الدليلين أ و ل ى من إ م اهمال ل أو إ م ا أ ح د ه م ا وفي ر و ا ي ة أ ب ي داود بسند البخاري فركع دون الصف ثم مشى إ ل ى الصف ولم ي أ م ر ه بالاعاده ع فكونه أ م ر في مكان آ خ ر بالاعاده دليل على ق ر ا ء ة ا ل ص ل ا ة منفردا و ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن إ ذ ان م ف ر د ا أن يعيد صلاته ولكن صلاته ص ح ي ح ة والاعاده ليست و ا ج ب ة فرجة فإذا في الصف وجد دخل فيها كما قلنا و أ م ا إ ذ ا لم يجد فرجا يكره له أ ن يقف منفردا ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال يحرم بالصلاه بالصف وبعد ذلك يجر إ ل ي ه إ ن س ا ن ا من الصف الذي يقف وراءه ب أ ن يلمس ض ي كتف الذي يقف أ م ا م ه إ ش ا ر ة له بالرجوع و ي ن د ب لهذا ا ل إ ن س ا ن الذي لمس كتفه ان يساعد هذا ا ل إ ن س ا ن ويرجع معه إ ل ى الصف حتى يرفع ا ل ك ر ا ء ه عنه ويشكلا معا صفا واحدا وراء الصف الذي امتلا ولم يجد فيه ف ر ج ة يتمكن من الوقوف فيها ولا يجر الشخص قبل أ ن يحرم ل أ ن ه لو جره قبل ان يحرم لاخرجه من صف الى لا صف اما اذا حرم فانه يخرجه من صف الى صف وهذا كله اذا كان الصف الاول و ي م ل بلبل ويعمل شغب في المسجد فطبعا ما يعمل مثل هذا هذا هو الشرط الاول من شروط القدوه ة ان لا ل يتقدم م م أ و فإنه لا قدوته. فاذا إ ن ه ل تصشر قدوته ف إ علم بانتقالات امام ل إ بان راى الامام مباشره بان كان قريبا من الامام على التقصير الذي سنذكره بعد قليل او كان بعيدا عن الامام في المسجد وكانت هناك صفوف ا متلاعقه ا ا الإمام ل ت المتلاحقة طريق أو بانتقالات ولو لم يكن من المصلين ف إ ن ه ت ص ف قدوته المهم أ ن يعلم بانتقالات ا ل إ م ا م حتى يتابعه فيها والشرط الثالث من الشروط أ ن يعدى اي امام و ا ل م أ م و م أ ن يعدى مجتمعين ليظهر شعار ا ل ج م ا ع ة ويظهر التواد والتراحم و ا لانه ت ع د ل لو اكتفي بالعلم بانتقالات الامام فقط لبطل السعي الى ص ل ا ة ا ل ج م ع كان يكفي انسان ا يعلم بالانتقالات وان يصلي في بيته او ان يصلي خارج المسجد ولكنه ا م ه ا بالسعي حتى يظهر ا شعار الاجتماع وحتى يظهر ا ل ت و ا د والتراحم فاذا اجتمع ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و ن في مسجد واحد صح اقتداء المهتم بالامام ولو بعدت المسافة. بعدت المسافه ما دام المسجد واحدا ولو حالت بينهما أ ب ن ي ة أ و م ن ا ر ة أ و أ ب و ا ب لكنها ليست م س م ر ه قابله للفتح ف إ ن ا ل ص ل ا ة و ا ل ق د و ة تصح هذا إ ذ ا وجدا ف م ج د واحد أ م ا إ ذ ا كانا ب ف ض ئ أو ب ف ض ا ء أ ي ك ا ن ي ن ف ي ض ا ء واحد في الصحراء وجدان مكانين يصح أ ن يقتدي أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر ب ر ط أ ل ا يزيد ما بين ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و ن على ث ل ا ث م ا ئ ة ذراع تقريبا وهي ا ل م س ا ف ة التي جرت ا ل ع ا د ة فيها ب أ ن يستطيع ا ل إ ن س ا ن م ت ا ب ع ة الامام وما فوق ذلك من ا ل م س ا ف ة ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن في ا ل ع ا د ة في ا ل أ ع م الاغلب من م ت ا ب ع ة الامام وهذا إ ذ ا لم تتلاحق الصفوف و أ م ا إ ذ ا تلاحقت الصفوف ب أ ن كان الناس يصلون ص ل ا ة العيد في الصحراء أ و يصلون خ ل ا ه الاستسقاء أ و يصلون أ ي خ ل ا ه أ خ ر ى ف إ ن ه يجوز ل ل م ؤ ت م أ ن يبعد عن ا ل إ م ا م ولو صارت ا ل م س ا ف ة بينهما ع د ة أ م ي ا ت ما دامت الصفوف م ت ل ا ع ق ة ف ا ل ح ف ر ة بالصف ا ل أ خ ي ر ف إ ذ ا ما أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن يقتدي بهذه ا ل ج م ا ع ة ا ل ع ظ ي م ة الافضل أ ن يكون وراءها م ب ا ش ر ة ف إ ذ ا ابتعد عنها ي ف ت ر ض أ ن لا تزيد ا ل م س ا ف ة على ث ل ا ث م ا ئ ة ذراع ليس بين ا ل إ م ا م والمؤتم و إ ل ا بطلت صلاه الصف ا ل أ خ ي ر و إ ن م ا بين الصف ا ل أ خ ي ر وبين, وبين المؤتم ف إ ذ ا كانا في بدائين ا ل ص و ر ة الثالثه ة ن و كانا في, في مكانين في فضاء واحد ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يكونا في مكانين في بيتين او بيت ومسجد قال يشترط الا يزيدا هنا يوجد عندنا طريقان رجح الامام الرافعي احدهما ورجح الامام النووي الثاني ما ان نريد نتكلم على الذي رجحه هلما الرافعي وطريقة أ ي فيما اذا وجد ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و ن في مكانين عند ا ل إ م ا م الرافع له تفصيل خاص يشترط أ ن يكون هناك و ا س ط ة تربط ما بين ا ل إ ن س ا ن الذي يقف في هذا المكان و ا ل إ ن س ا ن الذي يقف في ذلك المكان لو كان أحدهما في هذه الغرفة والآخر في الآلش يشترط أن يكون هناك متطل من هذه الغرفة إلى الغرفة يكون كان هناك أحدهما أن من هذه هذه في في فط يُشترط في الثانية و ل ى تعالى المكان الثاني الاخر الامام النووي رحمه الله رحمه ما عند في يسترط ه ذ ا ا ل ت ف ص ي ل قال الامام ط ر ي ق ل ث ا ان ن ي لا النووي ط في الفضاء ا ب لا المسافة على ثلاثمائة ما بينهما تزيد فرع ل ل قال ل ذ ك امام ا ن و رحمه الله تعالى قلت الطريق الثاني اضحه والله اعلم اي الطريق الذي لم يرجعه الامام الرافعي على ثلاثمئه ذراع ولكن بشرط الا يكون بينهما حائز اما اذا وجد بينهما حائزا وجد الجدار ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما تصح ا ل ق د و ة ولو تلاقى أ ح د ه م ا يصلي من ج ه ة الجدار هنا و ا ل آ خ ر يصلي من ج ه ة ث ا ن ي ة ما تصح ا ل ق د و ة ل أ ن ه وجد بينهما حائل يمنع من قيام ا ل ج م ا ع ة ن ع م أ م ا إ ذ ا لم يوجد بينهما حائل أ و وجد حائل كباب مثلا ولكنه كان بابا نافذا مفتوحا ف إ ن ه تصح ا ل ق د و ة ف إ ذ ا حال ما يمنع المرور ل ل ر ؤ ي ة يمنع المرور ل ل ر ؤ ي ة مثل الشباك آل ما دام يمنع وصول ا ل م أ م و م إ ل ى ا ل إ م ا م ف إ ن ه يضره واما إ ذ ا كان لا يمنع المرور ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن ي أ ت م به كما لو كان بفضل وإذا على طريقة الإمام النووي مسينا الإمام الله تعالى وصححنا فهذاة رحمه طريقة على ا ل ب أ م و م إ ذ ا كان بلاء في و ا ل إ م اذا م إ كان في ب ل ا ء و ا ل م س ا ف ة بينهما ق ر ي ب ة و ل ا حائلة ب ي ن ه م ا أ و يوجد ي ب ن ه م ا حائل يمنع لا يمنع المرور وجاء إ ن س ا ن و أ ر ا د أ ن يقتدي بهذا ا ل إ ن س ا ن أراد أن لأنه المأموم يرى آخر يرى يرى بالإمام طبعا هو لا يرى. هو في مكان آخر. ولكنه يرى والمأموم يرى الإمام قال يقتدي ولكنه يقف في يجوز هو هذا ويصير هذا ا ل م أ م و م كالامام لهذا الرجل الذي وقف خلفه لا يكون إ م ا م ا له ويربط صلاته بالامام إ م م ل إ ا ل أ و ل ولكن يصير هذا المؤتمر كالورسطه ما بين الامام وما بين الذي وقف خلفه واتم به فإذا بغلت صلاة هذا ا ل م أ م و م الذي هو ا ل و ا س ط ة ما بين ا ل إ م ا م وما بين المؤتم الثاني ف إ ن ص ل ا ة المؤتم الثاني تبطل ل أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يتمكن من العلم بانتقالات الامام إ م ل الرابعة ل ص و ر ة ا أن يقف إ ا المسجد وأن يقف المأموم الخرج قال وفي هذه الحالة يسترط أيضا التقارب م في يقف في وفي يسترط وأن هذه والتقارب هنا يعتكس ن ل ا تزيد ا ل م س ا ف ة ما بينهما على ثلاثمائه ذراع قال ولكن من اين ت ب د أ هل ت ب د أ من موقف الامام في المحراب ام انها تبدأ؟ condition يتهيا ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا قال حي على, الصلاة حي على الفلاح ص ل على ل ا ا ة حي يبدا أ ب ل ح ر ك ة ف إ ذ ا قال قد قامت ا ل ص ل ا ة قام ووقف خلف ا ل إ م ا م ولا يتجئ نفلا بعد شروعه فيها إ ذ ا شرع ا ل م ا م في إ ق ا م ه ف إ ن ه يكره للمصلي أ ن ينشئ نفلا سواء كان قد دخل حديثا يكره له أ ن يصلي ن ا ف ل ة ولو كانت ا ل ت ح ي ة و إ ذ ا كان جالسا في المسجد يكره له أ ن يقوم ا و ي ن ش ئ ن ا ف ل ة ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اقيمت ا ل ص ل ا ة فلا ص ل ا ة إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة وهذا طبعا ب ا ل ن س ب ة لانشاء ا ل ن ا ف ل ة و أ م ا إ ذ ا كان في ن ا ف ل ة فلا يقطعها باتفاق الفقراء جميعا ب ق وبذلك ل الله تعالى ولا ت ط ل أعمالكم ا ف إ ا ا شعر في نافلة ر يسارع ه له قطعها بل يسارع فيها ويتمها بل ذلك يتابع الإمام وبذلك وبعد يتابع نجمع ما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ا ل آ ي ة ا ل ق ر ي م ه ف ا ل آ ي ة ولا تبطلوا اعمالكم تنهان عن ابطال العمل المطلقه والحديث إ ذ ا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اي لا ينشئ ص ل ا ة جديدة و أ م ا إ ذ ا كان في صلاه ف إ ن ه يتمها امتثالا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أ ع م ا ل ك م وما يفعله بعض المتفيقين في هذا ع ص ر ف إ ن م ا هو جهل منهم بشرع الله تعالى وسهل منهم ب أ ط و ا ل فقهاء المسلمين و إ ل ا ف ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة و ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ا ل ل ك ي ة و ش ا ف ع ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة قد اتفقوا على أ ن الانسان اذا كان في ص ل ا ة ن ا ف ل ة وشرع المؤذن في الاقامه ف إ ن ه لا يقطعها بل يتمها بعض الناس نقل على لساني ب أ ن ن ي ق د ب أ ن ه يحرم عليه قطعها او انه اذا قطعها يجب عليه عدد و انا ما قلت هذا نهائيا اتفق ق ل ا ت الفقهاء ا ل ا ر ب ع ة على انه يتم صلاه ا ل ن ا ف ل ة ولا يقطعها ما ق د حرام عليه قطعها يجوز له ان يقطعها المتطوع امير نفسه لو تركها لا يحرم عليه تركها و لكنه يكره له تركها واذا قطع الانسان نافله يندب له قضاؤها وعند الحلفيه ة يجب عليه لو شرع الإنسان في تطوع وقطعه عند يجب قيام وقطعه الحلفية ي تطوع عند ما يجب عليه فأنا ما قلت عليه قضاؤها إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في ن ا ف ل ة و أ ق ي م ت الصلاه ف إ ن ه يتم نافلته ا ل أ ف ض ل له أ ن يتم نافلته ويسرع فيها ما أ م ك ن ه حتى يدرك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا قطعها يجوز له قطعها مع الكراهه يجوز ل ق ط ا الكرام مع、الكرار. في بعض الناس يفهمه خطا أ وبعد ذلك ينقله خطا أ وما آفة افه ل إلا ي رواهتها ا هذه آ ة في الناس ن أ ي س م ع ا ل ك ل ا م خ ط خطأ أ أ وينقله خطأ. وكثير يقول يتي إليه من الناس من لإنك ب ت ت ي ب ك ذ ا و أ ن الا ما أفيت بهذا أفيت ق ت ك ل م ا ي ت و ا ل ل ن يفهمونه بمعنى وأنا ا س ق ت ه بمعنى、آخر. مع أن الكلام واضح المسألة يمكن أن ن آخر أ واضح وهذه ا صرت عشرات المرات عائدها وقال م منكم ا واحد إلا يحفظنا ا في وهو ظهر عن ل و م ع واحد ق لسانك ي المدينة جاءنا فلان وقال إلى على ل ل أ ن الفقهاء ا ل أ ر ب ع ة قد اتفقوا على أ ن ه يحرم عليه قطع صلاه ة النافلة وأنا ما قلت ذ النافله ما ق ت هذا أ قلت ت ا ق و ا ع ى أ ن يتم يحرم عليه ما خلاة النافلة لكن قطعها لا يحرم عليه قطعها لو قطعها لا يكون قد ارتكب الحرام ولكن يكره له قطعها ل ف ض ل أ ن يتمها وبعد ذلك يتابع الامام و أ م ا شروط ا ل ق د و ة أ و ل ا أ ن ينوي ا ل م أ م و م مع ت ك ب ي ر ة الاحرام الاقتداء أ و ا ل ج م ا ع ة أ و الجمعه ل أ ن ا ل ج م ع ت كغيرها فلو ترك هذه ا ل ن ي ة ترك ا ل إ ن س ا ن ن ي ة ا ل ق د و ة ديه الاقتداء وتابع ا ل إ م ا م في أ ف ع ا ل ه و ط ل ت صلاته ل أ ن ه ربط صلاته ب ص ل ا ت إ ن س ا ن بدون رابط وتابعه بدون رابط ف ا ر ك ا ل ع ا ب س بالصلاه ف إ ن صلاته ب ا ط ل ة وهذا في غير ا ل ج م ع ة و أ م ا في ا ل ج م ع ة فلو لم ينوي ا ل ق د و ة ما تنعقد صلاته ل أ ن ا ل ج م ا ع ة شرط في صلاه ا ل ج م ع ة جل خلف الإمام وقف وقال نويت م ن اصلي اربع ركعات فرد الظهر الله أ ك ب ر ما ن و الاهتمام وما ربط صلاته بالإمام. بالامام ولا تابعه في أ ع م ا ل ه تصح صلاته ام لا تصح الصلاه منفردا. منفردا لو تابع ا ل إ م ا م في أ ف ع ا ل ه بطل الصلاه ل أ ن ه ما هو ا ل ق د و ة أ م ا في صلاه ا ل ج م ع ة فلو نوى منفردا ما تصح ا ص ل ا ة ه ما تنعقد أ ص ل ا ل أ ن الجماعه شرط ا لصحه ج م ع تنعقد ة ل الجمعة ا غير تنعقد صلاه منطلدا الجمعه ا ة خرط في صحة الجمعة. ولا ل ا ما يجب تنعقد ع ي الامام لو أصلي من الناس ما يجب ل الامام ي تعينا لويت ان ل خالفه ي بتولان اصلا م م ا فان عينه واخطا قلت نويت أ ن أ ص ل ي القهره مقتديا بصالح وبعد ان انتهت الصلاه بين لي بي أ ن الامام كان فجاه وليس صالح ب ط ل ا ل صلاتي ل أ ن ي ربطت صلاتي بانسان ما هو الذي اقتديت به بطل ا ل م ا اذا لم اعين إذا أ نويت أ ن أ ص ل ي مقتديا, مقتدياً, يخش أو مقتدياً بهذا الامام إ م ب ه ذ ا ل إ ا م صالح وبعد أ ن انتهت ا ل ص ل ا ة تبين لي أ ن ا ل إ م ا م ليس بصالح و إ ن م ا هو سعيد قالت صح ايضا لقدوه ل أ ن ن ي قلت بهذا الامام إ م قلت ب ه ذ ا ل إ ا م و أ خ ط أ ت في السنه هذا ما يظن ق ل ت بخالق وبان لي انه ليس هو ع ن د ذلك ت ب ت ب صلاتي واما الامام فلا يشترط له نيه الامام فقال الامامه ما اماما انه تصحب ص ت ه ولا يساب على يثاب ج ع ة ل سيربطون م لم ينمد به يثاب تصحب وهو امامتها صلاته ويثافون فلو لو يستحب ينميها لا لكن ان له حتى يشاب ثواب الجماعه ف إ ن ا خ ط ا في تعيين تابعه لم يضر قال نويت أ ن أ ص ل ي الظهر بصالح وبعد أ ن سلم وجد الذي خلفه سعيد وليس ص ا ل ح تصح ل أ ن ه ما يربط صلاته ب أ ح د و إ ن م ن ا سيربطون صلاتهم به وتصح ق د و ة المؤدي بالقاضي يجوز إ ذ ا دخل ا ل إ ن س ا ن المسجد وجد إ ن س ا ن ا يقضي صلاته وهو يريد أ ن يؤدي ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة يجوز له أ ن يقتدي به ويصح له انسان يصلي ص ل ا ة داء يجوز ل آ خ ر أ ن يقتدي به ليصلي قضاء ويصح أ ن يقتدي المفترض أي الذي يريد القرض يصلي بالمتنفذ ويجوز أن أن المتنفذ يقتدي ويجوز بمن يصلي الفرد ويجوز لمن يصلي الظهر أ ن يقتدي بمن يصلي العصر أ و الصبح أ و المغرب وكذلك يصح عكس هذه الصور ة ثم ي ر ف ع إ ل ى قومه فيصلي بهم تلك ا ل ص ل ا ة وهو لا شك ب ا ل ن س ب ة له تكون ص ل ا ة ن ا غ ل ة ل أ ن ه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم التى اضل و ب ا ل ن س ب ة لهم هي ا ل ف ر ي ض ة فصحت قسوه المفترض ب ا ل م ت ل ث ل ومع ص ح ة ذلك يسن تركه لو ص ل ا يعمل هذا أ ن يقتدي المفترض بالمفترض و ا ل م ت ن ف ل ب ا ل م ت ن ف ل ب ا ل ن و ا ف ل التي تزرع فيها ا ل ج م ا ع ة على ما ق ر أ ن ا ه لكنه لو فعل يجوز وكذلك الظهر ب ا ل ص ب ح وبالمغرب ف إ ذ ا صلى الظهر وراء رجل يصلي ا ل ص ب ح ماذا يعمل رجل يصلي ا ل ص ب ح جئت وراءه وصليت الظهر ق ل ت هو كلمه بعد أ ن يسلم الامام أ ق و م واتم صلاتي و ل ا تضر م ت ا ب ع ة ان ل إ م ا ي ل و قلت قلت ن ه و ل ا تضر هذه ا ل م ت ا ب ع ة كما ا لو ل حضر إ ن س ا ن في ص ل القنوت ة ا ف ج ر ر ل ل ي ة ق ل الإيمان ا ل فإن م م و ي ق ت و ل ا ي ض ر هناك هذا ا ل ق ف إ ذ ايمان أقام الرقعة ث ن ة يجي ت ص ل ت ه قلت ثانية ولا يضره في ا ل م ت ا ب ع ة ويكون ا ل ل ا ه ن ا في ا ل م غ ر ب ك ا ن يختر في المغرب ء ا الإيمان سوف、يجده. في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وهذا ب ا ل ن س ب ة لي لا يوجد عندي جلوس أ ن ا أ ص د م بالظهر قال لك ما من أ ج ل س م ت ا ب ع ة ل ل إ م ا م ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م أ ق و م و أ ت ي ب ا ل ر ك ع ة التي بقيت علي ولكن في هذه الحاله ة يجوز لي ف ر ا ق يجوز لي فراقه إذا يجوز لي أن وكذلك إذا وكذلك اشتغل القنود الثانية أطالقه لي وأقوم يجوز في فأجل أن جلس ب ث ا ل ث ة المغرب يجوز لي م ف ا ر ق ة و أ ت م م صلاتي ولكن ا ل م ت ا ب ع ة دائما أ ف ض ل من ا ل م ف ا ر ق ة ا ل م ف ا ر ق ة وان كانت ج ا ئ ز ة ب ا ل ن ي ة ينوي ا ل م ف ا ر ق ة ويفارق لكن ا ل م ت ا ب ع ة دائما أ ف ض ل من ا ل م ف ا ر ق ة ويجوز ل أ ن يصلي الصبح خلف الظهر وماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة انا اصلي الصبح خلف الظهر قام ا ل إ م ا م للثالثه ماذا اعمل أ ن ا صليت رحتي من ر صلاتي قال ف إ ذ ا قام ا ل إ م ا م ل ل ث ا ل ث ة فان شاء فارقه ب ا ل ن ي ة أ ن و المفارقه و أ س ل م وتصح ف صلاتي و إ ن شاء انتظره ليسلم معه كصلاه الخائف صلاه الخائف س ت أ ت ي معنا و ي أ ت ي معنا تفصيلها ا ل إ م ا م ينتظر أ و ا ل م أ م و م ينتظر ويغتفر هذا الانتظار من أ ج ل م ص ل ح ة ا ل ج م ا ع ة فاذا إ ذ إ صلى صبحا وراء ظهره يجوز هذا وتولى عدمه وعلى جوازه إ ذ ا قام ا ل إ م ا م بثالثه الظهر اما ل يصلي الصبح بالخيار ذ ي إ أ ن ينوي المفارقه ويسلم و إ م ا أ ن ينتظر ا ل إ م ا م ف إ ذ ا صلى م ك ع ت ي ن وجلس ليتشهد التشهد ا ل أ خ ي ر تجاهد وسلم معه قال النووي قلت انتظاره أ ف ض ل والله أ ع ل م هذا ليس من الاعتراضات ا ل ر ا ف ع ما رجح واحدا منهما قال له هذا و ل و هذا الامام النووي قال لا ا ل أ ف ض ل الانتظار أ ف ض ل من ا ل م ف ا ر ق ة و إ ن ا ك ن ه القنوت في ا ل ث ا ن ي ة قنات انا في ا ل ث ا ن ي ة يا الامام ما يقلد أ ن ه يصلي الظهر قال اني اذا تمكنت من القنوت أ ق و ى والقنوت ودعاء وثناء والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والان فلو قال اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي دعاء يا غفور ثناء والصلاه على النبي والان يصح قنوتك فاذا تمكن من القنوت قنت والا تركه يترك القنوت ويتابع الامام و له ان يفارق الامام من اجل ان يقنط ف إ ن اختلف فعلهما هذا كله إ ذ ا كان نظم ا ل ص ل ا ة متفقا و أ م ا إ ذ ا ا خ ت ل نظم ا ل ص ل ا ة كمن كان يصلي صلاه ج ن ا ز ة و أ ن ا أ ر ي د أ ن اصلي ظهرا م ا يصح ل أ ن تلك لا ركوع فيها ولا سجود وهذه فيها ركوع, ركوع أو سجود أو هو الكثوف وأنا الكثوف فيها بيه فيها الفجر يصلي أريد يصلي يجلس بي نقضي كان صلاة صلاة ما صلاة أن أن لأن ر ك وصلى ع ا بينما ن ل ا ما يوجد فيها إلا ركوع واحد فإذا اختلف فعلهما جنازة ع ركوع هذه كمكتوبة لم يوجد يصح وكتوب أو و ل ص الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم